بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمن أم الليل إلا قليلا نقفه أو انقف منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا سقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبثيلا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 إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غطة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا رتولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولد نشيبا السماء مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أن تقوم أدنى من ثلثي الليل ونطفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تشقوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن